خُلِقَ مِمَّا إِنْ دَافِيقَ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلِبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرِ يَوْمَ تُبْلَ السَّرَائِرِ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرِ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجَعِ